نذير مبين أن اعبدوا الله وأتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى إنا أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعاء ما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إن أَوْتُهُمْ جَهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَتُ لَهُمْ إِسْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ لكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ما لكم لا ترجون لله وكاره وقد خلقكم أقوار.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 111. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا 112. والله جعل لكم الأرض بساقا 113. لتسلكوا منها سبلا فجاجا 114. قال نوح الرب إنهم عصوني من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع لا يغوث ويعوق ونسرا وقد اظنوا كثيرا ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا مما خطي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 ذَرُّهُمْ يُضِلُّ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُونَ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِل مات وَلا تزد الظَّالِمِينَ من إلا تبارا